اننا اعتذبنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهلي اشوى الوجوه بئس الشراب وساء الثمر اتفقا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 وجسوا واستبرق متكئين فيها على الأوراق نعم الثواب وحسنات مرتفقة والضرب لهم مثل رجلين.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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك له وأعز نفرا